يا من هواه اعزه واذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني وتركتني حيران صبا هائما ارعى النجوم وانت في نوم هني عهدتني ان لا تميل عن الهوى وحلفت لي يا غصن ان لا تنثني هب النسيم وما لغصن مثله اين الزمان واين ما عاهتني جاد الزمان وانت ما واصلتني يا باخلا بالوصل انت قتلتني واصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال هجرتني لما ملكت قياده سري بالهوى وعلمت اني عاشق لك خنتني ولا اقعدن على الطريق فاشتكي في زي مظلوم وانت ظلمتني ولا اشكينك عند سلطان الهوى لْيُعَذِّبَنَّكَ مِثْلَ مَا عَذَّبْتَنِي وَلَا أَدْعُيَنَّ عَلَيْكَ فِي جُنHDَجَ فَعَسَاكَ تُبْلَى مِثْلَ